قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا في فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا عن عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا